درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنى نشهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر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 وقالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة